لست آيس أو أمل لن تحط من الهوم لن أعيش بلا أمل فالنادى نبت الغيوم لست آيس أو أمل لن تحط من الهوم لن أعيش بلا أمل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 إنه قدر الإله لست آية أو أمل لن تحيط من الروم لن أعيش بلا أمل فنذان بطل يوم لن أعيش الدهر إلا شكرا فضل الكريم أيها الجاهد هلا تبت من ذنب عظيم لن أعيش الدمر إلا شكرا فضل الكريم أيها الجاهد هلا تبت من ذنب عظيم تبت من ذنب عظيم لست آيس أو أملي لن تحط من الهوم لن أعيش بلا أملي فنتانبت الغيوم لن أصارع ذكرياتي بل سأجتث الأمين لن أضل مدى حياتي